قل يا عبادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا, لا تقنطوا من رحمة الله تقنط من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم